ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه فتن في قرار مكين، ثم خلقنا. مطفأة على قدم فخلقنا على قدم فخلقنا الضبا فخلقنا المضغة أصغت عظاما فكسونا العظام فكسونا العظام لحما ثم أنسوا إِنَّهُ خُنْقٌ أُخُمْ تَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَائِنِ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرام I <tries> وإنا على باب به لقادرون فأنجأنا لكم جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكِه لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَفِيرَةٌ وَسَجَّرَ رَبُّكَ انْخُرُجُ مِنْ طُورِ سِينِينَ تَمْضُ وإن لكم في الأدنى بلا إبرا كما نافع، وركم فيها منافع كثيرة ومنات. عليها وعلى الفلك تعملون وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمٍ فقال أَفَلَا تَفْتَقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر فَقَال المَلَأُ الَّذِينَ كَفُوا مِن قَوْمِهِمْ مَاذَا إِلَّا بَشَّرُهُمْ لَكُم يُرِيدُ أَن, يتفضل أن يتفضل ظل عليكم ولا جاء الله لأنزل لأنزل منك ما سمعنا ما سمعنا ب في آباءنا الأولين، إن وإل. وقصوا به قال رب انصرني بما كذبون إن هو إلا تربصوا به حتى حين